لآن القرآن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ما طه أ ن ز ل ن ا ع ل ي ك ا ل ق ر آ ن ل ت ش ق ى إ ل ا تذكرة ل م ن ي خ ش ى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 موسوعه ا ل ن ا ر ب ك ف ي للعلوم ي ك إ ن الاسلاميه ا اخترتك ف س ت م ع ل م ا يوحى إنني أ ن الله ا ل ا إ ل ه إلا أ ن ا فاعبدني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 فاشركه في أ م ر ي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إ ن ك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك م ر ة أ خ ر ى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 ع ل من ي ك ف ل ه ف ر ج ع ن ا ك إ ل ى أم فرجعناك إلى أ م ك كي تقر ع ي ن ه ا و ل ا ت ح ز ن و ا ت ل ت ن ف س ا ف ن ج ي ن من ا ك ا ل غ م و ف ت م ا ل ب ت س ل ا م ي ه ا س م ا ت ا ل ل ي ا ل ح س ن ت و أ موسوعه النابلسي ت ي ر ل ع ل و م الاسلاميه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف أ ن يفرط علينا او أ ن يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه ف ق و ل ا إنا ر س و ل ربك ف أ ر س ل م ع ن ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل و ل ا ت ع ذ ب ه م قد ج ئ ن ا ك ربك بآية من و ا ل س ل ا م على من اتبع من ا ل ه د ى قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال د أوحي إ ل ن أن ا ع على ذ كذب ا قال ب وتولى من فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون ا ل أ و ل ى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي و يضل لا ينسى <تصفيق> الذي جعل ل ك م الأرض مهدا و س ل لكم ك ف ي ه ا س ب ل و أ ن ز ل من ا ب ل س فأخرجنا به أ ز و ا ج م ن ن ب ا ت شتى ك ل و ا و ر ع و ا أ ن ع ا م ك م إن ف ي ذلك ل آ ي ه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 فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أ ن ت مكانا سوى قال موعدكم يوم ا ل ز ي ن ة و أ ن يحشر الناس ضحى ا ف ت و ل فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم ويلكم لا تفتروا على موسى ويلكم ثم لهم كيده كذبا الله أتى قال لا ف ي س ح ت ك م ب ع ذ ا ب وقد خ ا ب من ا ف ت ر ع ف ت ن ا ز ع و ا أ م ر ه م ب ي ن ه م وأسروا نجوا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 موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إ ل ي ه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى وألقوا فالق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إ ن م ا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أ ت ى فالقي ا ل س ح ر ة سجدا قالوا آ م ن ا برب هارون وموسى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 موسوعه النابلسي للعلوم أ ا ل ا س ل ا م ن لنؤثرك على قالوا أن تقاض ا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ف ق ض ما أن ت ق ان ض إ م ا تقاض ض هذه ل ل ح ي ا ا ة د ن إنا آ م ن ا ب ر ب ن ا ل ي غ ف ر ل ن ا خ ط ا ي ا ا ن للعلوم الاسلاميه ه خير وأبقى ن أ ت ر ب مجرما جهنما فإن له, جهنم فإن له ي م و ت ف ي ه ا و ل ا ي ح ي ا ومن ي ل ل ه م ؤ م ن ا قد ع م ل ا ل ص ا ل ح ا ت ف أ و ل ه ل ه م الدرجات ا ل ع ه النابلسي من للعلوم الاسلاميه ولقد أوحينا إلى موسوعه ى أن أسر النابلسي د ض ر ه م ط ق ا ا في للعلوم ب الاسلاميه م من اسماء ل م غشيهم و الله فرعون الحسنى يا بني إسرائيل ي ا ن ن قد أ ج ك م من ع د و ك س و و ع د ن ا ك ل ن ا ن ب ا ل ط و ر ا ل أ ي م ن ن و ز ل ن ا ع ل ي ك م الاسلاميه م ن و ل و ك طيبات م ا رزقناكم و ل ا ت ط غ و فيه فيحل ع ل يحلل ل ي غضبي ك م ومن ع ه غضبي غ فقد ف هوى وإني ل النابلسي ر م ت و للعلوم غ ف ا ر م ن ت ا ل ا س ل ا م ي ن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 فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إ ل ه ك م واله موسى فنسي افلا يرون أ الا يرجع إ ل ي ه م قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما, انما الهكم الله الذي لا اله إ ل ا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك نقص من أنباء ما قد ما سا أنباء سألت و ق ل ف ض ي ن ه ا ك ت و ر محمد راتب النابلسي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 ي و م ذ ي ت ب ع و ن ا ل د ا ع ي ل س ي للعلوم ه و ت ا أ ص ا ت ل ل ر ح ن الاسلاميه ت م ع إ ه س ا و م ا س م ا ل ش ف الله ع ة إ ا من أذن ا ل ر ح م ن ورضي له قولا يعلم ما بين ي له ما أ د ى وما خلفهم يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم, وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما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 فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أ ن ز ل ن ا ه ق ر آ ن ا عربيا وصرفنا فيه, من وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون, يتقون أ و يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ل آ د م ف س ج د و ا إ ل ا إ ب ل ي س أبا ف ق ل ن ا يا آ د م إن ه ذ ا عدو ل ك و ل ز و ج ك فلا يخرجنكما من ا ل ج ن ة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك أ ل ا تجوع فيها ولا تعرى و أ ن ك لا ت ض م أ فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان, فوسوس إليه الشيطان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 وقال ب ه ا عليه اردت ان اكون مسؤوليه جميعا ومسؤوليه جميعا م ا يأتينكم مني ه د ا م ن ا ت ب ع هدايا ف ل ا ي ض ل و ل ا يشطى ومن أ ع ر ذكري ض عن فإن ل ه م ع ي ش ة ض ن ك ا فإن ل ه معيشة ض ن ك ا ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة أعمى قال رب ي موسوعه ح ش ر ت ن ي أعمى ق د كنت ا ل كذلك أتتك ت آ ي ا ن ا ف ن س ي ت ه ا و ك ذ ل ك ا ل ي و م تنسى و ك ا ل ك نجزي من أ س ر ف و ل م ي ؤ م ن ب آ ي ا ت ر ب ه و ل ع ذ ا ب ا ل آ خ ر ة أشد و أ ب ق ى o h افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك ل آ ي ا ت لاولي النها ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل م و ل س و ب ه ا و م ن آ ن ا ء ا ل ل ي ل ف ل ع ل و أ ط ر ا ف ا ل ن ه ا ر ل ع ل ل ك ترضى و ا ت م ي ن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 نحن نرزقك و ا ل ع ا ق ب ة للتقوى وقالوا لولا ي أ ت ي ن ا ب ا ي ة من ربه أ و ل م ت أ ت ه م بينهما في الصحف ا ل أ و ل ى ولو أ ن ا أ ه ل ك ن ا ه م بعذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لولا أ ر س ل ت إ ل ي ن ا رسولا فنتبع ي ا ت ك من ه ا ل أن نذل ن و خ ز ى قل ك ه دعويه غير ر ب ص و ا ف س ت مضمون اجتماعي